بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدم وَقُمْ قابِل للتوب شديد العقاب ضد لا اله الا الله اليه المصير لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهِ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِيْقَابٍ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 يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتك وعلم فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم انك انت عزيز الحكيم وقيه من السيئات ان تنتقي السيئات يومئذ فقد رحمته ودانك هو الفوز العظيم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 ققاللُ رَبنَا أَمَتَّ نَثْنَتَينِ وَحيَيتََتنَنتَيينِ فتَرَفْناَا بِذُنُوبِنَا فَهن إِلَ فتَرَفْنَا بِذُنُ بِنَا فَهَن إِلَ خُوجِم مَ ذلكم بأنه إذن دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آيا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 لِزُون يَوْمَ رَأْزُون لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ وَأَحَدٌ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا هلم اليوم إن الله سريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَنْزِفَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاع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 كانوهم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا فَقَالُوا سَاحِرٌ كذّب فلن نجازهم بالحق من عندنا قالوا وان قلتوا ابنا لنا الذين امامنا يستحيون ساءهم وما كيد الكافرين الا ما في ضنن وقالهم فرعون ادعوني موسى واليد اذهب إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال نوسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آسِبِ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 وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْ يَكُوا كَادِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ وَأَنْ يَكُوا صَادِقًا يُصَبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَدَّابٌ يَا نَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ يَوْمَ ضَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ فَمَنْ من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا وما أهديكم إلا سبيل وَقَالَ الَّذِي أَامَنَ يَا قَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَرُودَ وَالَّذِينَ مِنْ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 وَلا قدجَاء أكمْ يوسُفُ منِ قَبلوا بالبَينَ تِ فَمزَلتُم في شَك مِ م زَ حتى حتى إِذَا هَنَكَ قُلْتُمْ لَئِنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا لَّقَتَلَنَّهُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وقال فرعون يا هامان ابندي صرحا عليا أبلغ الأسماب أسماب السماوات فأطلع إلى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ذَكَرًا أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب وَيَنَا يَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنَي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنَي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْمٍ وَأَنَا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا أجرم أن ما تدعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِقِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْنَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْصَّائِرُ بِالنَّاسِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مكر وَحَرَّقَ قَبَائِنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ أَنَّ النَّارَ يُرْجُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعشيا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 ايَا قَوْمِ الظَّعْنِ لَا أُلِلَّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ تَبَعًا فَهَل فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا قُلْنَا وَالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بين وقال الذين في النار خزنة جهنم نمدعوا ربكم يخفف ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَوَلَمْ تَكُتَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا قالوا بَنَا قالوا فَادْعُوهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَال اننا لنا رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم ويوم يقوم الاشهد ويوم لا ينفع الظالمين بعدهاتهم ولهم وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّوَامِ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْمُصْحَفَ ۗ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَوْرَثْنَا هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفرني ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِبُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُرْطَانٍ أَتَاهُمْ أَتَاهُمْ إن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبِرُمَّا هُمْ بِدَالِغِيْهِ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يستوي الأعمال والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً إن الساعة لآتية لما غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِي اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ آمَنَ مُنْحَنَ دُ فَضْلًا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّنَا لا يشكرون ولكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا الله فَأَمَّا تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذاليك الله ربكم فسبحوا كما ينبغي لجلال هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه لما لما جاءني البينات من ربي وأمرت وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلق تناب ثم من نطجة ثم من علقة ثم يخرجكم, ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا ومنكم من يتغفى من قبل ولتبلغوا أجداً مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَانُ فِي أَعْلَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي الْنَّارِ ثُمَّ نَقِيْلُ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ بَلُوعَامَنَا بَل لَّمْ نَكُن مَّدْعُوًّا مِّن قَبْلُ شَيْئًا كذلك يظل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون قد خلوا أبواب زهنم خالدين فيها فبئس متوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نريا وَنَكَذَّبَ عَدُوُّ النَّدِيِّنَ عِيدُهُمْ أَوْ نَتَمَّ فَيَمَّ نَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ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 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَمَانَ مَلْتَقَبًا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكروا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَيَنَا عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فَالْأَرْضِ فَمَا فَمَا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من وحماق بهم ما كانوا به يستهزئوا فلما رأوا بعثنا قالوا قالوا آمن بالله وحده وكفر بما كننا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا مالك الكافرون